إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ وَقُرآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذْرُونَ الْآخِرَةَ وَجُهُوهُ يَوْمَ إِذِ نَاظِرَةٌ إلَى رَبِّهَا نَاظِرَة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق